نفان في حب الى الثلاث اللهم على أحد بحظة لا إله هاي الله محمد لك أول الله عليه والسلام جهنم يرضي بعضنا من إنك على شيء حدير ونجد جهنم جدير ربنا العظيم فأل آيات الكريمة في الأحضار رحمة أبولات ومنسواج من جهنم فأيضا من الأحضار رحمة من جهنم. فنحب الرحم في لاهه إلى الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فنحب الرحم في قراءة القرآن فنحب الرحم في اتباع القرآن فنحب الرحم من جهلاً في اتباع الكتاب فنحب من جهنم في محمد. عليه الصلاة والسلام. من كي يسمى مع القرآن في هذه من كي يسمى مع لا اله إلا الله. محمد رسول الله في هذه مع الله من كي يسمى مع سلة حبيبنا وطالبنا وعيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك في رحمة الرحمن الرحمن من أشهد من جهدان. هم عندنا مسئولية جمس انسان مسئول في هذه الدنيا ما لحل ما في قنبلوك مسئولية فار مشميه افضل مسئوليه بطء الوقع الهدفة في هذه الحياة الدنيا فار مشميه مسئوليتهم يكون مع الله يكون مع الفرآن. يكون مع الهدف يكون مع حبيبه محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام افضل من دم ما في الانسان مؤمن محمد, محمد مسؤولي. الان مسؤولي عن بيته. عن زوجته. عن بنته. عن ولده. ليه? اتركوا اجوتكم واهليكم. مع الوقود هلات والحجارة. وهو لا لك في الصلاة والصبر عليها. قطوم الاهل زواجتك يعني عيتك يعني ولدك يعني كتنتك لنفسنا إذا تطمنوا بالمنى تطمنوا بالعيلة هذه الله محمد رسول الله إكبري خلاص. يا رب ولك الحمد في درب محمد في ذكر القران ذكر الله محمد رسول الله هاك اقوى في قومي حمد في قومي قبي فاقي هاك اقوى في قومي حمد الفوات ذكرك في في كيف طيب يا شما في اله الا الله. محمد رسول الله. ايه قجابي عليه سبحان الله. ليش عليه. النبي عليه الصلاة والسلام جمال عنه ولاس في السبعة خلاة وضبله معه في العجرة. الولد واسكون الثير تتخيروا واساعدوا في انبيه محمد. الولد واسكون من السبعة في تقيم وقعته في فرض الصلاه تقيمه وقعته في فرض القران تقيمه وقعته في فرض الدعاء لا احد الا الله محمد رسول الله لما بلغ من فاره عمره 20 سنه فبيصلي بالظلام في باطن السماء اي حتى ارضك تصلي لا حول ولا قوه الا بالله اظن اني على نظام الظهر ما اقدر اي شيء عم على تي في ابو جاهر وابو لها في قاعه ثاني مصر مره انه اي عليك. يقول من على الشيء من شابه عليك. أنا سأل عليك تقريبك على كثير يا الثمان. والله لن تجيبك وكان في الضار يبقى والله لن تجيبك وكان صاريه ويصلي يبقى كبيرا. ان شاء الله. ان شاء الله. ان الله. مع الله. مع القرآن. معنا الله. مع الله. مع مسؤولة عن طلبون. هاكي المامور مسؤولة عن ما يلوكي تريد راوه. هاكي خرجة عن جمعه. على ثلواته. اي جفت ثلواته. وديأذي ثلواته كفا الله. هاكي البتلول مسؤول عن اوصف جينه. هاكي مسؤول جي مسؤولة عن هاكي الشغر بيأذيه. كما قال الله سبحانه وتعالى كما تنالوه وعلى سأسه المبارع اصلي على ابيك اصلي على ابيك اصلي على ابيك اصلي على سفيحك روحي يا رسول الله اظهرات والسلام عليك يا حبيبي محمد والسلام عليك يا سيد الاولين وسيد الاخرين النبي عليه الصلاه والسلام تطهر بها هذا الحبيب المبارك عن الحديث القروان اشهد النبي عليه الصلاة والسلام وكلكم مسؤول على كل وكل قوم بسطول على اعلائه كل برعوين الذين وكل المسؤولين عن الاقطاع يكتب هو الشاب الطالب الذي عليه الصلاة والسلام حدث مسؤول البلديه كل المسؤولين كل الكورنيش راعي وبدوا راعي مسؤول عن راعي الجدي لسال اقرا يلعقوا الغنم له هدف وما صار ائتلام مع عرق الحوالمين هل الحيوان في خطر ولا في وضو ولا في ولا في مصيب اه اما الراعي قاعد حيا على هه يريد يرعاه في المسؤوليه همك كانوا يقولون يسيرها في الغنم يسيسا لا يضغط للنشي ولا يعرض للنشي الا ما شاء الله. الابد مسؤول عن زوجه في البيت. عن ولده في البيت. عن بنته في البيت. المرض مسؤولي عن بيته. تتشتغل في بيته. وتستطيع لانزوجه. وتضغطي اولاده تضغط كربية محمدية قرآنية. هي لا اله الذول يثنامون لله ان الكسيه مسؤوليه من الصلاه ان الكسيه مسؤوليه من الصوم ان الكسيه مسؤوليه من ولدنا من فلنا من المال من القومه من العوده تقولين نحن 24 ساعة في هذه الدنيا في يا سما مع لا اله الا الله محمد رسول الله اشرح لي بوجة. بالنسبه اشرح لي بادي. فالاسلامية فنها يوق إذن ما ما تقولين معين أحمد فرزا مو يصلي وقت تقول فرجا بصطره دفت الخير أحمد فرزا مو يشترو وقت تقول فرجا بصطره دفت الخير وقت تقول لاتقل بذفت لا صغير أصبق معه لا حول وراءه الله العظيم حيث هذا الإنسان واحد يتكلم خوجة علي واحد يتكلم خوجة كتب عليه كبر محمد رسول الله أما لعلي خوجة هو صلوا على الصخرة وضرب الناس في بدر فعلي يقول لا فعلي لا بريء إذا تابوا مع الله الله أما لعلي خوجة يقول لا كأنك يقول لا نشرب البائعين تر بس كيف بائعين؟ أليس كذي اليوم؟ ويماذ؟ يقول؟ البعض يعتقد إنه من فاعلنا سبحان الله. إذا وياك دي ملوك بقية لا ولا قوة إلا بالله. يوم ما في حلوة بس لا حول ولا قوة إلا بالله. لمن فاز كبر يسوي كبر ذي كبر لا حول ولا قوة إلا لله عليكم الله وسلام. ربنا إيش لا حول ولا قوة إلا بالله. لبعد من الفائز خرج الله. لبعد من القمار خرج الله. السؤال كبير. لبعد من الفن والفكر خرج الله. لبعض من الآم سهل ومدهب حفظ الله. لبعض من الضوار حفظ الله. لكونا الى الله. حفظ الله. اللهم تعلم السؤولين نبع لا الله. محفظ ما نفسه الله عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. تعود عيش تعيش الله الله وما الله عنه. أمين الله الله للنبي عليه الصناف والسلام. والحيطات يا رسول الله. جاهوا شبراهين الاولين. فشلوا بالعشرة المباشرة في طهيب الجنة. ويهد من الناس عمر. الله الله يا ايمان. الله الله يا عمر. كربا روحك يا ايمان. يا عمر حينا اخوص صفاءة يا عمر. اضرطي في مدلقة محمد. اضرطي في وكثة محمد. اضرطي في وكثة القرآن. اضرطي في وكثة لا علاءة. علم الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. امام عمر صيد خليصي من يزوراه الله الله, الله. الله. صعدني بعد الاداء اوكي ابي للمؤمنين المؤمنين المربع الثاني هذا الوقت يعني طلع القنص وقال بذلك سناي تسوي تطبطبط بطبط ويصير حطط انت سيدنا عمر لما قام للاجل المنبر هذا اسمه منبر وقال القاضي فيه بصحاح اللهم لا تدناك لا من الإحرام وال محرامي قبيب محمد دنبري سينا المسؤولة عليه الصور والسلام. فلع سينا امام عمار كل الوالي قصطينا معه حريج فأكل وقت يحمل حريج او كي يحمل عود حتى صيوب كثير جو لمعه يحمل معه كل العود يطلع. <تصفيق> حتى العود يصلح للخططة قد يبنش فخططه اشقال امام عمار قال يا جماعة المؤمنين المسلمين انا اشتف كيتني. قال مستوى سويلات هشفى امير المؤمنين دخول ما اشقالي نزال لله. قال تب سيكنني كيف؟ قال ايه. قال, قال بالله عليكم اشفى اقلتم تستوى سلامي. اشفى اقلتم تستوى سلامي. احضنا لا السلام. قال تب بالله عليكم اشتاقل بالثوم جناني. احد ماء الثلاغ. وتنجي كفر. قال اشتاقل بالثوم جناني. قال وحد من دول المسجد. مجد الرسول عليه الصلاة والسلام. حيلانه على جنح. ما تقول جنحة على روحه قال. قالوا اشتاء قد كنت تقول هالكلامي. مقاطر قد قلته. قال اتفضل. أفضل. أفضل اتفضل. قال الله يا عبدالخطاف. اتفضل. قال اليوم تفضل في قربة طالبة. والله والله. شعراء وحدي. من قول الله القرآن تميل فمفتع راسك بأطرح له وزيدك الله الله الله الله الله الله لن يجعى طريق الذين لك القربان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إمام عمر رضي الله عنه أشراك قال الله يا أهلاك والله والله, والله يقول كاك الثيث لتو أزميز وقل شيء والله كان سعب بهذا سيف سيتلوي في إيدي الله أكبر الحاكم والمحكوم كان وضع بلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه القضاة والسلام لأن مسئولية كبيرة تناخذ عبره من إيمان عمر رضي الله عنه إيمان عمر في يوم من الأيام فائد مع رضاً صحابي يطلع فيه زلمي فوق في الخمسين سليم يجر ميت يجر ميت فقال له قوات الله قال له الله قويت يطلع فيه في الدار الدم يجر ميت جر قال له أي شيء قال يا امير المؤمنين والله بيو صاحب هالذي تلقى الجرني فيه بذلو ميت فيعطيني على كبذلو فرماري قوليه في قولاد اشتق فيه امام عمر قال اشتق كالجرين قال تبعين اما اصطي بياتي الدم اويا قالوا من أسعاد التروح إذا نروح سمع جربته وبقي جرمله الله, الله الله الله الله الله الله الله الله الله بمثلت المنقذ يا سيدي يا إيمان يا عمر دمه المتبع للإسلام ببلو أكيدلو جر القاتمة جاءت راحة عدو ميز خرماني. الله أكبر نسان عمر طقيقي ودبوه مصير على نهاده والله يا سيدي يا إمام ويا عمر كل ما اشعر يوم القيام المقلب شريك إلي شريك إلي في, في, محمد. في يوم عمر بن في, في, في هو عبد الرحمة في عرض قلعة الله دوم إمام عمر سليم يدور إلى وجبة صفة إلى الخلف وخاصاً روح السائلو لا إله إلا الله محمد رسول الله الله الله إمام عمر حسب من الشديد الخلف بلا إقبال يا وطننا سمر بلا إله إنا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إمام عمر ربي الله عنه أو طيب فاطمه بنت ابو المدينه بيطلع على ضعف يونات اشتعل طلع الرحمن في, في عصف طلع ثاني الفور بيطلع برات في البلد بيروح حري وفي عنده كاتولات اضر وفي منجل او قدر عن النار بيطلع بره قل له لازم نبعد عن النار واحد من ماما تعال من الاخر النافق بالماما مي سلام الجوع والحاصر يشتكون الجوع لعمل المسكينة. امام عمر قال السلام عليكم. اجبتهم فالمره يا اهلات الله. قد قالوا والله اذولاتي لي. ستي اجبتهم اي مرة اجب على النار. قد فيه ميت وفضح الله. ليه يا اهلات الله ليه. قاسولاتي جواعني. ابو كلمات السلة كمسلة. ومالي. مالي قيل الله سليل وجواعني. اليوم لومين باسه ما في شيء بقى عمر. اشيء غلط. بهذه الخنجرة ذكرها قيدوها الله. اتواصلها يا عمجة. اي مرحبا اتصوأ فيا بيانك. اي قال ليش اشكال قالنا يا أختي نجعلنا الإمام أمار تكاتل كسرات مباشرين وكسرين لنا يزالي صلى الله عليه وسلم صلى تمام يا أختي